عديت بالمستجلي من نائفات العدامة والشاعر أو الشاعرة يعني إحنا ما ندري هل هو رجل ولا مره يعني يذكر أنه لا من وضاق صدره راح الرجم, الرجم المكان المرتفع من الأرض وعادة يكون مستجل يعني بعيد ونايد عن الناس يمكن يقول, يقول رجال طيب ليش الرجم لما يصير عرض عادية لا يعني لما يصير الرجال مكان مرتفع هذا يسليه ويوسع خاطره لأنه يشوف يعني شرق وغرب كل الأماكن اللي قريبة منه يصير مطلعين علي, علي, علي, علي عديتي بالمستجلي من نايفة الأدمة عديتي بالمستجلي من نايفة الأدمة يا جمعة الصبح يا اللي سارا و آل تنشما يا نجمات الصبح يا اللي سارا و آل تنشما جيتال يصلي صليته معالقي يصلي يا ما وصيله برق يسالي لا لاه وسط الظلام وخيده برق يسالي لا لاه وسط الظلام وخيله بدوانت بالي ومراثينا الجهامة وا فيد بدوان تفلي ومرات عينا الجهاما <تصفيق> يا, يا ويلي جالك وني يا, يا ويلي ثمل الكلام يا ريت ما جالك يا يا عليون إسعاما يا فؤيد وعبودي منها يا عليون إسعاما يا رجيم جل كم ولي يا ولي سهل الكلام يا رجيم جل كم ولي يا ولي سهل الكلام يا أخوي وعبت اللي منها يوني سيقاما يا أخوي وعبت اللي منها يوني سيقاما منها يوني سيقاما قطل